يقول من شقراء في هذه الرسالة مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي رضي الله عنهما وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق صفحة 95 والمناظرة هي ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد رضي الله عنهما تناظر في تارك الصلاة قال الشافعي يا أحمد أتقول إنه يكفر قال نعم قال إذا كان كافرا فبما يسلم قال يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه قال يسلم بأن يصلي قال صل صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى فما رأي فضيلة الشيخ المجيب على هذه الرسالة في هذه المناظرة وأرجو أن يفسر ما تعنيه يعني هذه المناظرة وأخيرا أرجو من الله أن يجمعنا وإياكم على الخير آمين, آمين. نقول في هذه المناظره أولا إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت بأنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولا على حسب شرائط المحدثين وأيضا مجرد نقل السبكي لها وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة. التي وقعت فيها تعبيرات جافة يبعد جدا أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد مع أنه قد عرف عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد وبمقام الشافعي رحمهم الله جميعا. ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلما إلا بفعلها وأنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه هذا هو المعروف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل ويعرف السائل أن من كفر بشيء من الأشياء فإنه لا يسلم بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يصحح ما كفر به فمثلا إذا قدر أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج فإنه لا يكون مسلما بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله حتى يقدر بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول والمهم أن القاعدة في, في, في الكافر المرتد أنه إذا ارتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله حتى يأتي بما أو حتى يصحح ما حكمنا كفره من أجله نعم. على هذا نقول تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يكون مسلما إلا إذا صلى لأننا أكفرناه أو كفرناه بسبب فلا بد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه نعم. فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله الله وأنم محمد رسول الله وبين المرتد بشيء من أنواع الردة فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به هذا هو سر المسألة لا. فالذي نرى في هذه المناظرة أولا أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين لما علم من التعظيم بينهما وهذه العبارات جافة لا توجه من الشافع الإمام أحمد حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر الشيء الثاني أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة فالكل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصلي إليه، لأنه قد يكون من الأقوال التي لا أسناد لها، وقد يكون أسناده ضعيف، أسناده، أسناد القول ضعيفاً تقتد به، فلا بد من هذا. الشيء الثالث أن هذه المناورة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها. ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله <تصفيق> <تصفيق>